لا اله الا الله استووا استووا اقيموا ص ح و ب ك م واعتدلوا الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر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 والضحى و ا إذا ل ل ل ي س ج ى ما و د ع ك ربك و م ا ق ن ا و ل س ي للعلوم ا ل ا س ل م ي ج د ه اسماء و ى ووجدك ض ا ى وجدك ع ا ئ ل ا ف أ غ ن ا ا ل س ي م ف للعلوم ا ت أ ا ل س ا س ل ف ل ا تنهر و أ م بنعمة ربك ف ح ي ث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 ش ر ح ل ك صدرك و و ض ع ن ا عنك وزرك ا ل ذ ي أنقض ظ ه ر ك و ر ف ع و ي ه غير ربحيه ذ ا ل ع س ر ي س ر ا إن م ا ل ع س ر ي س ر ا ف َ إ ِ ذ َ ا فرغت َََْ فانصب َ و َ إ ِ ل َ ى ربك ََِّ فرغب ََْ الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله موسوعه ا ل ن ا ل س ي ل م ع ل و م ة الاسلاميه